كذلك يطرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فَإِنَّ مَعَنَا بَعْدُ وَإِنَّ فِي دَاءٍ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ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 دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ عَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَى الذين آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَكَعِيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ, كمن زين له سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُم مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن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 كمن هو, خالد في النار كمن هو خالد في النار، وسقوا ما حميما فقطع أمعائهم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم هدى وأتهم تقوهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعثة فقد جاء أشرارها فعنا لهم إذا جاء كراهم أَنَّهُ انه لا اله الا الله واستغفر واستغفر لذان والمؤمنات والله يعلم متقلبكم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 رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله فلو صدق الله لكان خيرا لهم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 افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القرآن؟ افلا يتدبرون القران ام على قلوب أقفالها ام على قلوب اقفالها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 ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا, وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله رضوانهم ولو نشاء لأرينا فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم, ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثم ماتوا, ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَاونَ وأنتم الأعلن والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تتقوا يأتكم أجوركم, يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إِن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج ضرائكم ها أنتم هؤلاء تدعون جعل لطوفان في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني والله الغني الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم